فَاشْتَاتَ ابْصَارُهُمْ تَنقُصُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسقلون اَمَّا انْدَ غُمُرُ النَّائِبِ فَمَنْ كَتُبُون فَاصْبِرْ لِقُمْ يَرَد ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعم إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَجَزَاهُمُ الرَّبُّ الْحُسْنَى وَإِيَّاكَ أَدْرِي الَّذِينَ كَثُرُوا لَمْ يُذْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِ جَمًّا وَمَا قُوَّةَ إِلَّا لِمَنْ ذَكَرَ لِلْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَآ قُمْ مَنْ حَام قُمْ وَمَا آدَمُ كَمَنْ حَام قُمْ كَذَّبَن ثمود وعاد بالقانع فاما ثمود فاولكوا بالطاغين وانما وَلِكُلِّ رِيحٍ صَرْفٌ نَّاتِيَةٌ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ مَفِئِينَ الصَّرْعَا فَتَرَى الْقَوْمَ فِي عَصْرَكَ أَنَّهُمْ أَعْجَ فَهَلْ تَرَى لَهُ مَا